ثم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين جوف قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 119. هم الراشدون 110. فضلا من الله ونعمه 111. والله عليم حكيم 112. طائفتان من المؤمنين قتتلوا اقتتلوا بينهما 114. فإن بغت 111. إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسطين 112. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين أعلمون قَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِنَّ عَسَى أَنْ يكون خيرًا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بثالث الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون